117. كتب عليكم القتال وهو كره لكم 118. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 112. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون